Book 2 64 64 64 Zapor jedna nafi 1 Al-nafi tomu slovu لا افهم الكلمه لا افهم الكلمه ني تي فيتي لا أفهم الجمله لا افهم الجمله ني روزوميم لا أفهم المعنى لا افهم المعنى المعلم المعلم ية هل أنت تفهم المعلمعلم هل انت تفهم المعلم انا رز مد نعم أفهمه جيدا نعم فهمه جيدا المعلمة؟ المعلممة رزية ألك هل أنت تفهم المعلمة؟ هل أنت تفهم المعلمة انا رز يد نعم أفهمها جيدا نعم أفهمها جيدا ل الناس الناس رزميتي لديم؟ هل أنت تفهم الناس؟ هل أنت تفهم الناس؟ نيه نروزميم إن بألمي دوبرا لا لا أفهمهم بشكل جيد لا لا أفهمهم بشكل جيد برياتيلكا الصقة الصاحبة الصقة ما تبر هل لديك صيق هل لدي صقة ا نعم لدي صيق نعم لدي صيقث الاابن؟ الابن ما هل لديك ابن هل لديك ابن ني ني مام لا ليس لدي ابن لا ليس لدي ابن